رغم كل ما ينذر بالبؤس والشقاء وما يبعث إلى اليأس والقنوط إلا أننا بحمد الله كهذه الجبال الشامخة التي نعتليها وصمونا بكل نقيصة ورمونا من السوء بكل خصيصة وها قد جاء وقت البيان فإليكموه مرقوما بالدم ومملوءا بالإباء ينقل إليكم الصورة الحقيقية كتبنا بالدم الغالي بيانا نخبر من نحب بما دهانا وننقل صورة عنا إليكم ترون بها الحرائق والدخان. ترون مدامع الأطفال لما يجمدها الجليد على لحانا ترون نساءنا متلافعات بحسرتهن ينشدن الحنانا ترون شيوخنا عجزات خطاهم فما هربوا ولا وجدوا الأمانا ترون بيوتنا صارت قبورا وتحت ركام هدف نور أحبتنا أعادينا قسات فلا تتعجب مما ترانا هم اختطفوا هدوء الليل منا ومن أجوائنا سرقوا شذانا نلوذ بمن أرانا الحق حقا ومن بظلال رحمته احتوانا أما والله ما نخشا عدوا يظل برغم قسوته جبانا زرعنا للبطولة جان فطارتنا حونا تحمي حمانا وذوبنا الجليد بها وسيرنا تغرد تحت أرجلنا خطانا بطولتنا غذوناها يقينا وأسرجنا لجولتها الحصانا سقيناها الدعاء وما مللنا نناشد من بقدرته كفانا تكامل موقف الأعداء منا وأيد بعضهم بعضا عيانا لقاء بين شرق مستبد وغرب بالعداوة وجهانا أحبتنا لنا حق عليكم ومن عرف الحقوق رعا وصانا أقمنا حجة الإسلام فيكم وأحيينا الجهاد على بذلنا النفس للمولى وطيرنا بأجنحة الرضا لما دعانا فماذا تبذلون لنصر دين وأعينكم بلا غبش ترانا ألستم تبصرون دخان غادر وارهابا به الباغی رمانا وما ارهاب هذا العاصر منا ولا فينا ولا هو من هدانا دعوى من عدو الله يرمي بأسهمها ليوقف مرتقانا يفرق بيننا ويثير فينا خلافات يزيد بها أسانا وكم من واهم في الأرض يا حبو ويحسب أنه بلغ العنانا أما علم المكابر أن فينا كتاب الله يمنحنا البيان يضيء لنا الوجود فنحن نابني على أضواء منهجه الكيانا نقول له وللدنيا جميعا بأننا سوف نرعى من رعانا وسوف نلاقن الباغين درسا يعيد إلى المودة من جفانا سنرهب بالجهاد طغاة حرب ونمنحهم إذا صدق الأم سَنُرْهِبُ بِالْجِهَادِ طُغَاةَ حَرَبٍ وَنَمْنَحُهُمْ إِذَا صَدَقُوا الْأَمَانَا